والتبعوا ما تتنشى الطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المركين بذابلها روت وما وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكذب فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار الذين ذهب من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشترى ماله في الآخرة من خلاصه ولبيس ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عهد الله خير لمثوبة من عهد الله خير لو كانوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انذرنا وقولوا انذرنا واسمعوا ونل الكافرين عذاب اليم ما يرضى الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ